أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا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 وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ ٱتَّبَعْتُم شُعَيْبًا إِنَّكُمْ ikum idhal khasirun fa khadhathum rajfatun fasbahu fi darihim jathimin allatheena kadhabu shu'ayban ka'annam yaghna fiha allatheena kadhabu shu'ayban kanu al-khasirin fatawalla 'anhum wa qala ya qawmi laqad ablaghtukum risalati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 لَ فَتَحْنَا عَلَهِم ذَرَككِ مِنَ السَّماء وَأَرضضِ وَلاك كَذَّبُ فَخَذْنهُم فَخَذْنغم بمَا كانَوا يَكْسبُون أَفَأمِنَ أَهْلُ الْ القُراءي يأتهُم فَأسُنَ بتَأُوا وَهُم نائمون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 أَََّ ش وَصَابنَاهُم بِذُنوا بِهم وَلََقُبَع على قُلوا بِهِمْ فَهُم لا يَيسمُون تِْلكَ قُرانَقُ الصّعَلَْكَ منِم بائِهَا وَلََقَد أَم رَسلُهُم بِالبَّناتِ فَمَا كانوا لُؤْمنِنوا فمَا كانَوا لُؤْمنِنوا بماَا كَذَّبوا منِم قَ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 قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُّبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأقاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السَّحَرَةُ فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نَحْنُ الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين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 قال فرعون اامنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا مكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم خلاف ثم اصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون وَماَا تَقِم مَِّا إِلَّا أَنْ آممََّا بِآياتاتِ رَبِّنَا لََّ جَ أَثْنَا رَبَّنَ أَفِْق عَلَينَا صَدِرَ وَتَفَّنَا مُسلْلِمِين وَقَا المَلَأُ مِن قَوْمِ فِعوَْ أَتَذَعُوسَا وَقَومَهُ لُفْسِد فِي الأبْضِ وَيَذَرَكَ وَآالِهَتَك قالَا سَلُ قَدِّلُ أَابنَا يَنصَأُ وَإِنَّكَ لَقَوَمٌ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُذِنَ لَنَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا وَل أَسَ رَبّكُمْ أَ يُحْنِكَ عَد وَكُمْ وَيَسستَخْلفَكُمْ فِي الأرض وَيسْتَخِْفَكُم فيِي الأررضِ فَيََُكَيْفَ تَعْمَلُ وَلَقدَد أَخَذْنَا آلَ فِيعَونَ بِالسِنِينَ وَنَقَص مِرَذَّمرَاتِلَ عَهُم يَذكَّرُون اِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَتَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعنا نعبد ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا لئن كشفت عنه الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عَنْهُ الرجز إلى أجل هم بالئوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها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 وَجَاءَ وَسْنَا بِمَنِ اسْتَرْوُوا إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَنَّا لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إن هؤلاء فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم الههم وهو فضلكم على العالمين واذا نجيناكم آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم يقتلون أبناءكم وَيَسْتَحْيُونَ لِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً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 تراني ولكن ينظر الى الجبل فين استقر ما كان فين استقر ما كان فسنف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وفر موسى صعقا وفر فلما فاق قال سبحانك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 وتَفْصيل لكلّ شيء فخُذهاَا بقبَّة وَمر قَمك وأنر قَوْمَك يأخذُ بِحسَدهَا سَور كُد الفاسقين سأصف عن دايات الذي يتكّرونَ في الأرضِ بِغيررٍ الحّ وَإ يرَ كُ آيِ لا يُؤمنِن بههك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 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له طوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 فَلا تَشْمَتْ بِنِيَّ الْأَعْدَاءِ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ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 اهدنا ان تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا انت ولينا فاغفر وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك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 وَيُحِلُّ لَهُ الطَِّّباتَاتِ وَيُحَِّمُ عَلَْجِمُ قَبَ إث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصرَهُم وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُم والْأَوْل لَِّ كَانَت عَلَْهِمْ فََّبينَ آمعمللوا بِهِ وَزَّرُوه وَنَصَرُوهُ والالاتَّبَع مُورًَا الذي أُزِلَ م وَاتَّبَعُوا النور الَّذِي أُنْسِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِينَ هُوَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ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 وَووحَن إلى بوسائِدِتَسْطغُ قَُهُ عَغررب مِ ع صكَ الأأَجرَ فَم بجست فَن بجَسَتْ مِْهثْننت عشرَةَ عينا قد عَمَ كلُ غُنااسِ مشبَهم وَظَلَّنا عَلَهِ والغمامَ وَأَن زَلْناَا عَلَْهِمُمََّ والسلوى. و كل من طمات ما رزَقناكم وما وَلَون وَلا كانواهسغم يظمون وَإطلَ لَ مكن هذه القرة وكلوا منها حيث شأ وقولوا حطة وقولوا شّ وَودخ البابس جدًا نقف ل خطي آاتِكم سزيد المشسليل.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 إذ سَاقَاهُمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبَتَهُ شِرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ لَنَنُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّهَاتُهُمْ لِمَتَعِظُونَ قَوْمَنَا إِنَّ لَاهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا مِنْهُ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَيَأْخُذُونَ مَا أَخَذْنَا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ عَنْهُمْ قُلْنَا لَهُمْ كونوا قردة وَإتأََّنَ رَبّ كَ ل يَبعَةً إ عَلَْهِم إلى يَومِ القياامَةِ مَ يَسُومُهُمْ مَ يسُومُهُم سُ العذاابَت إِ رَبًّا كَ سرَريع العقابِ وَإِنهُ لَغَفُورَ الرحيِيم وَوقَطعنهُم في الأرضِئُ مَماب منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فقلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا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 فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه ان لا نضيع اجر المصلحين واذا ثقل الجبل فوقهم كانه غنه وظنوا وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم خذوا ما آتيناكم بِقُوَّتِهِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ